الأدلة القاعدة PTSD من السنة النبوية الكلام على المنطوق والمفهوم محمد الله أهم شاء رفا ننتهي الانتهاء يا رب ننتهي من الكتاب ونا شرح صدري بذلك المنطوق والمفهوم قاعدة مفهوم المخالفة حجة قاعدة مفهوم المخالفة حجة قاعدة مفهوم المخالفة حجة الحديث الأصل في هذا الباب إذا التقى الختانان وديبا الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وطبعا صراحه هذه الادله كلها ليست تدل على ايه على حجيه المفهوم اللي هي مثال عليه صحيح ولا مثال عليه اذا التقى الخثنان فقد وجب الغسل وضاع المفهوم المخالفه يبقى ان ذلك الغسل لا يكون الا بالالتقاء يبقى اذا لو لم يلتق الخثنان دم قبل لمس لا غسل عليه لا غسل عليه ايضا حديث النبي صلى الله الماء من الماء او حديث معباس انما الماء من الماء هذا ايضا مفهوم المخالفه انما الماء, الماء يعني انما الغسل من نزول المني يبقى مفهوم مخالفة لم ينزل نعم لم ينزل لا غسل وايضا الحديث كان لابد يقدم هذا الحديث حديث عمر الخطاب صادقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا هذا من الادله على حجيه مفهوم المخالفه لأن عمر الخطاب قر على النبي صلى الله وسلم ان الله علا ماذا قال قال وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم قال وإذا في العادة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قالوا يا رسول الله هذا عندما نخاف ما لنا قد أمنا وإننا لنقصر الصلاة فإن السلام هنا الاحتجاج من عمر بإيش؟ بالمفهوم. أقره النبي سلام قال صدق تصدق الله يعني كلامك صحيح ولكن هو صدق تصدق بها الله عليكم فاقبلوها صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها وأيضا من الأدلة على ذلك قول نفعه لا نفعه على استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم هنا النبي سلام أخذ بيش؟ بالمفهوم عندما قال العمر لما أخذ عمر فقال له دعني يا عمر فإن الله خيرني ولو ألمت أنهم يفيدهم أن أستغفر أكثر مساعدين فعلت ذلك أيضا من أدلة على حجية مفهوم المخالفة وهي يعني واردة في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال قال المسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود يبقى هنا لما يقول للسلام يقطع الصلاة الكلب الأسود يبقى الكلب الأبيض إيش؟ لا يقطع الكلب الأحمر لا يقطع ده المفهومة لنا هو المفهوم لذلك أبو ظهر قال يا رسول الله ما بال الأسود من إيش؟ ما الفرق بقى؟ يبقى كأنه فهم أن الأحمر لا يقطع لا. فقال وما الفرق من الأسود والأحمر؟ قال لهم السلام الكلب الأسود شيطان دلال على الحجية أيضا هذا المفهوم وأيضا من حديث ابن مسعود رجل العظيم قال قال رسول الله من مات لا يشرك بله إشاء دخل الجنة قال فقلت انا من مات يشرك بله إشاء دخل إيه؟ النار هذا مفهوم هو الآن وهذا المفهوم لان هذا الحديث هو أدل الأدلة على حجيه المفهوم كيف؟ النص ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات مات يشرك يشرك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قال فقلت انا من مات وهو بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث من أدل الأدلة على حجيه المفهوم طب اتفضل من أدل الادله ده من أدل الأدلة حبيبي لأن ابن مسعود قال ذلك موقوفا عليه وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنا أقول أدل الأدلة يبقى معنى ذلك أن النص جاء به النص جاء به هو النبي السلام قال من مات لا يشرك بلا شيئا دخل الجنة وقال ومن مات يشرك بلا شيئا دخل النار قبل الرواية ابن مسعود إيش؟ فهم أنفه المخالفة وقال ما دام النبي قال من مات رجله شيء دخل الجنه يبقى من مات ويشغل دخل ايه انا قول النبي صلى الله عليه وسلم فالهذه دلاله واضحه جدا على ايه على حجيه لانها وافقت الاثر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وافق ابن مسعود كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولات هنا يعني ادله كثيره جدا تثبت مفهوم المخالفة نضرب لها امثله اولا خالف في ذلك الاحناف الاحناف قالوا بأن مفهوم المخالفه ليس بحجه ولا يعملون به يقولون ليس بحط ولا يعملون به سبحانه رب العظيم يعتمدون على الاجتهاد والقياس في هذا دلالات النص لا يقفون معهم ولذلك عطلوا كثير من المسائل الفقهية التي تعتمد على مفهوم المخالفة طبعا ابن حزم يوافق الأحناف في ذلك ابن حزم لا يقول مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة لا يقول بذلك فمفهوم المخالفة أصل أصيب من الأدلة المختلفة فيها والراجح فيها أنه دليل من أدلة أهل السنة والجماعة الأمثلة على ذلك في السنة كثيرة جدا يعني النبي الله جلعا يقول ياردين عملوا إن جاءكم فاسق بنابئن فتبينوا إن جاءكم فاسقون وصفه مقيد إن جاءكم فاس يبقى اذا كل فاسق إن جاء بهش جاء بخبر فعليك أن تتبين قال الله تعالى ان جاءكم ها فاسق فانت تقول خلاص تفسيريه بقى المفهوم المخالفه ان جاءكم عدل فايه فلا تتبين وهذا الذي حدث لما جاء العربي يقول الرسول انه رأى الهلال قال تشهد الله لا اله الا الله قال نعم فتشهد اني رسول الله قال نعم قال امر الناس بالصيام يبقى ان جاءك العدل فلا تتبين التبين فقط في من في الفاسق جاءكم فاسق بنبأ فالدرامة وضحة جدا على مسألة المفهوم المخالفة قال به العلماء تقديد بصفة ومن ذلك أيضا قول الله في علاقة فانكحوا ما طابع لكم من النساء مثل ثلاثة أرباع صحيح قال إنسان في, في, في هذه الآيات متتبعا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات صحيح فمما ملكت يبقى هنا الآن في تقديده الآن قال فمن لم يستطع منكم إيش طولاً أن ينكح يبقى إذن نقول من استطاع طولاً أن ينكح الحرائر فلا يجيز له أن ينكح لإيه بل العلماء قالوا والعقد باطل العقد باطل مادام يستطيع أن ينكح الحرائر ومن ذلك كثير من النبي السلام قال في الزكاة قال وفي السائمة الزكاة السائمة اللي هي المرحرحة غير المعلوفة طيب طرع وحدها وفي السائمة الزكاة قال في السائمة وصف مقيدة هو الآن يبقى في المعلومة إيش لا زكاة في العاملة لا زكاة وهذا الذي جعله محدى بالفقاء أن يقولوا الذهب المتزين به الحلي فإنه لا زكاة فيه لأنه كالسائمة كالعاملة كبهيمة الألعام العاملة فهذا أيضا فيه ما فيه من المفهوم الخلف أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل إذا التقى الختنان وجب يبقى إذا, اذا التقى الختنان الغسل واجب ان لم يتق الختنان ان لم يتق لا غسل فلا غسل طيب ولذلك الرسول لما جاء رجل قال يا رسول الله اخم علي الحد طهرني اني يعني اتيت من امراتي ما ياتي الزوج من امراته غير أني لم اطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنى فانا قال, قال اذهب فقد غفر الله لك ولم يقل له اي توضأ. صحيح ولا لا لكنه في الحق ان هذا ليس بدليل لأنه في بعض الوقت قال له توضأت أسبغت الودوء قال نعم قال صليت مع أنا قال نعم قال أذهب فقد غرف اقم صالته فاينالي وزرع منج حسنات يذهبنا السيئات لكن الحق انه لو كان في وضوء بيانه النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف الفقهي المشهور بقى في مسيس المراه هل يستوي ما امر بالغسل اسف الوضوء فيه خلاف ما أمره بالغسل بأبي هو وامي أما بالنسبه للوضوء فالوضوء ورد فيه خلاف الفقه المشهور الذي قد بيناه قبل ذلك أيضا المفهوم كما قلنا مفهوم الوصف أو مفهوم التقييد بقول, بقول الله العالم وإن كنا حمل حملهم فأمسقوا عليهم ملباء بينونا كبرى رجل طلق امرأته سلاسا فبانت منه بينونا كبرى طيب هل لها نفق أو لا؟ لا ليس لها لا نفق ولا سكنة لحديث فاطمة بنت قيس أنه سلم المعيد عن لها لا نفقة ولا سكنة لكن قال الله العالم وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا إبقى إن كنا إيش إن كنا بهذا الوصف المقيد فإيه فعليهن فلهن النفقة أيضا في قول الله على وقاتوا النساء صدقاتهن نحلة فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا منطوق الآية أنه يأكل هنيئا مريئا متى انطبنا له انطبنا يعني طابة الأنفس بذلك يكون فيه الحل وهناك امثله كثيره جدا لسنا بصدد يعني التوسع فيها لكن انا ناخذ بالقاعده بان مفهوم العدد بان مفهوم المخالفه حجه ردا على الاحناف الذين يرون بأن المفهوم ليس بحجه وهذا كان من درس اليوم لو في اي اسئله اتفضل يعني يحتجون به يحتج... لا لا ممكن يحتجوا به على حجه المفهوم المخالف اهو يقال ان هو سنغسل في الماء فقط طب غير في غير الفرايل الماء يبقى لا اغسل اهو الحكم اختلف ما هو مفهوم المخالفه ايش معنى مفهوم المخالفه حكم المسكوت عنه يخالف حكم الايش المنطوق طب المسكوت عنه عدم ذل الماء حكمه لا اغسل اهو اختلف اهو يا اخي افهم انت انت اللغه العربيه هتموت على رجل الحديده اسمع جاءت روايه عن مسعود قال ان إنما الماء من الماء إنما صبح حصل هذا مفهوم مخالفة فهمت؟ إنما هذه إشارة إلى المخالفة كما قال إنما ربا في النسيئة يبقى لا ربا في النسيئة قال ابن عباس يجوزي ربا في التفاضل فهمت؟